وصفته من خلقه وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله أوصيكم نفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره لقوله سبحانه وتعالى من قائل من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ثم أما بعد أيها الاخوه المسلمون الأحباب ايتها الأخوات المسلمات الفاضلات يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم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 قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر عند الله والفتنه اكبر من القتل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 فَأُولَئِكَ حبطت أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هم فِيهَا خالدون إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هاجروا وَجَاهَدُوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط امننا اللهم آمين. اخواني واخواتي هذه الايه الجليله من سوره البقره يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه بدل اشتمال قوله تعالى قتال فيه بدل اشتمال من قوله المسجد الشهر الحرام عفوا قتال فيه قل يا محمد يا خيرتنا قتال فيه كبير عظيم ايها الاخوه من الذنوب العظيمه ولكن مع ذلك نبه وقل على ان الشهر الحرام ايها الاخوه على ان المسجد الحرام واخراج اهله منه وهم الرسول واصحابه رضوان الله تعالى عليهم والكفر بالله تبارك وتعالى والصد عن سبيله اعظم اعظم واغلظ حرمه واعظم جرمة والمسجد الحرامي اي يسالونك عن الشهر والمسجد او قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد مضاف على, على به على الضمير في به المهم والمسجد الحرامي واخراج اهله منه اكبر عند الله والفتنه اكبر من القتل ايفتن أي المؤمنون في دينهم وفي اعتقادهم ايها الاخوه حتى ينفنوا عنه وينقصوا عنه اعظم من هذا الذي دمدمتم به وثربتم على فاعليه سبب نزول هذه الايه ايها الاخوه ان رسول الله صلى الله عليه واله واصحابه وسلم حين هاجر الى المدينة المنوره وهذا كان قبل وقعه بدر بعث عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه وارضاه على راس سريه إلى بطن نخل مكان يتحسس أيها الإخوة ويستطلع أخبار الكفار وشاء الله تبارك وتعالى بحكمته أن يصادف عيرا لقريش فاشتبك معها فقتل رجلا يدعى عمرو بن الحضرمي وأسر رجلين واستاق العير ثم عاد بها إلى المدينة وكان ذلكم وذلكن أيها الإخوة في اليوم الأخير من جماد الآخرة أي لأول ليلة من رجب الأصم لأول ليلة ليس في يوم من أيام رجب لكن لأول ليلة لذلك ليلة القدر هي ليلة مثلا السابع والعشرين تتبع اليوم وهذا هو الأرجع فدمدمت قريش أيها الإخوة وجعلت تثرب على رسول الله وتشنع وعلى أصحابه محمد يحل الشهر الحرام يقتلون الناس في شهر الله الحرام وردد هذا وارجم فيه المنافقون واليهود في المدينه المنوره اي هذا محمد يدعي الحرمات وتعظيم الشهر الحرام ويستحل هو واصحابه الشهر الحرام فانزل الله هذه الايه يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير الثواب الثوابت ثوابت ايها الاخوه لا تتزعزع ولا تنسخ ان عده الشهور عند الله إثنى عشر شهرا يوم خالق منها اربعه حرم في كتاب الله منها أربعة حرم لا يتغير ولا ينسخ صحيح؟ لكن الله تبارك وتعالى قال مع قوله يقول قتال فيه كبير قال سبحانه وتعالى والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنه أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم لماذا أيها الإخوة بدأت بهذه الآية الجديدة؟ بدأت بها لأنني أريد أن اعقب أيها الإخوة وأهمش على الحوادث التي يتابعها العالم كله وليس عالم العرب والإسلام محبوس الأنفاذ مختلف التقديرات ومختلف الآمال في تونس الخضراء الجريحة الحبيبة لا أريد أيها الإخوة أن أسوق الحديث سوقا إعلاميا كلنا يتابع وسائل الإعلام على مدار 24 ساعة هذا ليس مفيدا في هذا المقام ولا أريد أن أبيع أحلاماً وأوهاماً لنفسي والإخواني ولأمتي كلا أريد فقط أن أعلق على أمر لي به لون اختصاص أمر الفتوى والتعليق الديني في مثل هذه الأحداث طالعنا غير واحد يقول محمد البعزيزي رحمة الله تعالى عليه ورضوان الله تعالى عليه إن شاء الله منتحر هذا منتحر والانتحار حرام وكتب بعض البول أيها الإخوة يقول لا أريد أن أناقش كفر الرجل وشركه ما العامة كأننا أصبحنا خوارج وحرورية يضعنا الذي ينتحر فهو كافر مشرك حرام عليه الجنة نرد كلمات الخوارج من أين لكم هذا في صحيح مسلم عن الدوسي أيها الإخوة الذي نحر نفسه قطع يديه بمشاقص فأريه النبي النبي بعد أن ذح له أخرجه الله تبارك وتعالى وأودعه في جنات النعيم لكن بلا يدين دخل الجنة إذن ثم قال عليه الصلاة والسلام اللهم ولي يديه فاغفر اللهم ولي يديه فاغفر حتى تعود إليه في الجنة بإذن الله تعالى المنتحر مثله مثل غيره ايها أيها الإخوة نحن تكلمنا عن موضوع خلود الموحدين في نار جهنم لا موحدة يخلد في نار جهنم رغم أن في الخوارج والوعيدية وهذا ما قام عليه الدليل الرجيح الصحيح الفصيح بحمد الله تبارك وتعالى ليست مسألة عظيمة الآن ثم ما هذه الفتوى؟ البتراء عن ومن سياقاتها تقع خارج السياق كل سياق لذلك الأمة فهمتها ولم تتفهمها فهمتها الطفل الصغير يفهم ما معنى هذا؟ محمد البوعزيزي حرك نفسه بالبنزين والنار منتحر الانتحار حرام ما الجديد؟ الأطفال الصغار يعرفون هذا قبل الكبار ماذا يريد هذا المفتل الأب ايها أيها الإخوة العبقري عفواً هذا العبقري لو اللوذعي الجهبذ الفطحل أن يقول لنا يعني ماذا يريد أن يعلمنا ماذا يريد أن يفتح اعيننا عليه وآذاننا أيها الإخوة عليه لا جديد بالعكس هذا مخادع هذا أحد المخادعين واحد الكذبة هو وأمثاله كثيرون طبعا أو أحد التائهين الضائعين وما أكثرهم في هذه الأمة الأمة فهمت الفتوى الطفل الصغير يفهمه ولم تتفهمها فرق بين أن تفهم وبين أن تتفهم نحن لا نتفهم هذه الفتوى وكأي من أمر نفهمه ولا نتفهمه لسنا قادرين على أن نتفهمه والدليل أن الأمة لم تتفهم أن أحدا لم يلقي إليها بالا قد يكون بالخطأ أنني ألقيت إليها بالا لكن أنا أريد أن أهمش أريد أن أحتب لها فرصة وأن تهزها ثاني الإخوة لكي أفتح الأعين حتى أعين بعض علماء الدين وأهل الفتوى والفقه لكي يفهم القضية من جوانب أكثر جدة وعمقا ومنهجية هذا الذي أريده وإلا ما كان ينبغي أن نعبأ بها ولا أن نشغل أنفسنا أيها الإخوة وإخواننا بهذه الفتوى البتراء هذه الفتوى المقطوعة من وعن كل سياق أصلاً فكأي من أمر نفهمه ولا نتفهمه لا يمكن ان نتفهمه الأمة ما زالت أيها الإخوة الشعب التونسي العظيم المناضل من أجل حريته وكرامته ووجوده الأصلي ما زال لم يتفهم هذه الفتوى كأنه لم يسمع بها ولن يتفهمها يوماً بل سيدمغ وسيصم كل من تجرأ وتواقح وتساخف وتراقع وأصدر أمثال هذه البتراوات هذه الفتاوى البتراوات أيها الإخوة ربما يفعل هذا نحن هنا جئنا لندمغ هذا الشيء لندمغ هذا المسلك وهو تكرر بطريقة أو بأخرى قبل سنتين في مذبحة غزة حين كان يحرق الناس بالفسفور الأبيض خرج من رجال الإفتاء والعلم هم على مكانه عاليه سامقه في بلادهم يحرمون التظاهرات التظاهرات ليست من الاسلام التظاهرات بدعه احدى البدع الاخرى نفهم هذا ولا نتفهمه تماما انتبهوا ساسال سؤالا هل يمكن ان يكون احد يصلي مصلي من المصلين ايها الاخوه بصلاته في سياقنا كونتكستنا داعرا قوادا او مخادعا او حليف للمخادعين او من النصوص أو قاتلاً ما القتل نعم يمكن بصلاتي وبصلاتي في أول وقتها كيف؟ السياقات يا جماعه السياقات يا إخواني الفقه كله تقدير للسياقات أين فقه الرخص؟ إزاء فقه العزائم؟ أين فقه التيسير والتخفيف والضرورات؟ لماذا؟ هذا فقه السياقات لماذا أوقف عمر حد قطع السارق في عام الرماده فقه السياقات سياقات هذا الفقه يتكلمون باسم الفقه ولا ذوق لهم في الفقه يتكلمون باسم الدين ولا فهم لهم لجوهر الدين أيها الإخوة سنرى ابو عيد خليل ما هو جوهر الدين الذي ضيعوا هؤلاء أمثالهم وزيفوا وعي الأمة سنزفوا البقية الباقية من هذا الوعي أيها الإخوة إن جاء أحد يدعون إلى الصلاة لأول وقتها في أول وقتها وأمامنا رجل يغرق هذا قاتل هذا الذي يدعو إلى الصلاة لوقتها لأحد القتله وسيبعد قاتل يوم القيامة مع أنه صلى الصلاة لأول وقتها ليس هذا الآن وقتها هذا وقت إنقاذ الغريق يا سيد إن كان يعتدى على عرض امراه امرأة أيها الإخوة أمامنا هذا إلى أن نجمع الصلاة نصلي جماعة في أول وقتها هذا قواد هذا ديوث وعرس كما يقولون يترك الاعراض تنتهك ويأتي يدعو إلى الصلاة جماعة في أول وقتها أحد القوادين باسم الدين مصلي قواد. إن كان هناك مال عام أو خاص يسرق من الامه يسرق ويتغول وياتي ليدعونا الى الصلاه في اول وقتها سنقول له انت احد اللصوص كم لك في غنيمه النصوصيه هذه اخبرنا ايها اللص المقنع باسم الدين وباسم المشيخه وتحت عمامه وفوق لحيه تجلس فوق لحية شمطاء او سوداء لا يعني الامر اذا يمكن ان يكون المصلي ايها الإخوة احد هؤلاء يمكن أن يكون حليفا للمخادعين يمكن أن يكون حليفا للكذابين الذين أرادوا أيها الإخوة على البقية الباقي ايضا من ثروات ومقدرات وكرامة الأمة يضعون أيديهم في جيوبنا لكن بعد أن وضعوها في أدمغتنا عبثوا في أدمغتنا وسرقوا وعينا أيها الإخوة وإدراكنا وقدرتنا على الفهم والتحليل والتفسير قدرتنا على أن نرى وأن نسمع وأن نشعر وأن نتحسس وأن نحسس الآخرين سرخوها بالعبث في أدمغتنا وبعد ذلك طاب لهم أيها الإخوة وتأتى لهم أن يضعوا ايديهم في جيوبنا ويأخذوا كل شيء واصبحنا نستجد السماء ايها الإخوة ونتكفف أهل الأرض اللؤماء إذن هذه الاشياء نفهمها ولا نتفهمها ولسنا مستعدين أن نتفهمها لا نريد أن نتفهمها لأن تفاهمها أي قبولها انتحار انتحار حقيقي ايها الإخوة تصويب الاستلاح إلى صدورنا انتحار نقتل أنفسنا نذبح وعينا نستنزفه شعب تونس الآن ليس مستعدا لهذا نسأل الله يتمم جهاده ونضاله حتى يحوز استقلاله الثاني كما وصفه أحد الأحرار فيه هذا الاستقلال الثاني ما هذا الفقه؟ ما هذه الفتوة أولا؟ أحب أن أقول للأسف الشديد لا أحسب أنه في عصر من الأعصار من تاريخ هذه الأمة استفحلت الفتوة إلى حد لا أقول الإشباع بل التضخم انفليشن المفاتي كما يسمونهم المفتون يعني ها المعتمدون الرئيسون يفتون صباح مساء طبعا على قد هوا السلطة يقدونها الفتاوى قددا على قد هواها وأحلامها وأمانيها هؤلاء لا, لا يعضى بهم بل يصخر منهم صباح مساء الشعوب نفضت أيديها منهم تعلم أنهم كذبا يأكلون بدمائها وأعراضها وقضاياها وهناك من يتبرع بالفتوى فضوليا فضولي لم يستفسك أحد ولم يطلب هل تضم بالله عليكم؟ هذا البعزيز رحمه الله عليه إن شاء الله الشهيد الكبير هذا طلب فتوى من أحد لم يطلب فتوى من أحد لأنه لم يتطوع أحد من قبل أيها الأخوة بالفتوى لمناصرة قضاياه وقضايا أمثاله لذلك هو لا يطلب الفتوى من هؤلاء ولا من غيرهم لا أريد أن أناقش قضية البعزيز وظروفه الخاصة ومدى قيام عذر له عند الله هذه من صلاحية الله ليست من صلاحيتنا من صلاحياتنا نقول كل مرتكب كبيرة ايا كانت هو في مشيئة الرحمن لا إله إلا في مشيئة الرحمن الرحيم ما دام موحدا هذا من صلاحياتنا أما أن الله يغفر له هذا من صلاحيه الله والله غفور رحيم انتبهوا الرجل قد يكون بلغ إلى حد لا يكلف معه قد يكون فقد وعيه جن لأن ظروف تجنن بلا شك من يسمعه يجن أيها الإخوة كيف أني يعيشها كيف أني يعيش هذه الظروف تعيش شرطية معها سادس ابتدائي ويقال كانت راسبة في السادس ابتدائي لم تكمل الاعدادية لأنها راسبة تبصق في وجه الجامعي أيها الإخوة تبصق في وجهه وتصفعه على وجهه بعد أن ألقت بالخضر بالخضر أيها الإخوة والفواكن التي يبيعها الجامع يبيع الغلال في محلته بين آل حارته يتكسب له ولأمه وأخواته غير مرخص لكن سرقت أموال الشعب مرخص الحمد لله صلقت المليارات والآن هرب بها إلى أستراليا وكندا هربوا بها خرجوا الآن ليس في تونس إلا الرئيس أن تسرق المليارات وأن تشرك الناس في أرزاقهم بلا أي رخصة من السماء أو أرض 50% في كل مشروع يدخلون معك 50% شئت أم أبيت وإلا لا مشروع لن تفلح لن تقيد أي مشروع لكن أنت بيع الغلال وأنت أكاديمي جامعي تحتاج شهادة عليا هذا غير مرخص وتضرب وتصفع على وجهك ويبسق في وجهك ويذهب إلى المحافظ ايها الاخوه عمده البلديه لكي يقدم شكوى فلا يسمح له خلاص الرجل قطعا بلغ حد الشعور بالعدم والياس العدمي احرق نفسه اكيد في لحظه إيه غياب وعزوب الوعي حسب عنه ناقه المسكين فعلها بالضمائر انار بشعلة جسمه ضرب الحرية للاحرار هذا ما فعله انار بشعلة جسمه بالجسم المشتعل انار ضرب الحرية للاحرار بإذن الله ليس في تونس وإنما في بلدان أخرى قبل سنوات يسيرة حدث شيء مماثل في مصر لكن لم يفعل شيئا دائما أقول مهما غلبنا اليأس لابد أن يقرر حقيقة يقررها كل مؤرخ متواضع لا أحد لديهم القدرة والعبقرية أيها الإخوة والاستشرافية ما يسمح له بأن يتنبأ متى تثور ثورة متى ينتفض شعب لا أحد يعرف هذا كذب كل الذين يحاولون تنبأوا في معظم الأحوال يفشلون أليس كذلك؟ إيه. هذا شأن الله تبارك وتعالى لا أحد يعلم هذه الله خطية في الاجتماعيات والإنسانيات هذه الله خطية هذه أمور لا خطية لا يمكن أن تحسب لا يستطيع أحد أن يحسبها إلا رب العالمين لا إله هو فقط عند الله هي بحساب متى تفيض كعس الشعب مع أي قطرة كان إحراق البعزيزي لجسده أيها الاخوه المحبط اليائز المعدوم هو القطرة التي فاض بها إناء التوانسة لا أحد يعلم هذا، لم؟ هو قد لم يعلم هذا هو فقط أدرك أن باطل أرض خير له من ظاهره أريد أن أولي من هذا العالم المهين المذل العالم الذي شعر فيه البعزيز أيها الإخوة أنه لا بقي من ضمير ولا من كرامة ولا من عدالة عند هؤلاء المتنفذين ولا في أي مؤسس من مؤسساتهم والله لو ظل عنده بصيص أمل في واحد من هؤلاء لما أحرق نفسه لكن يعلم أن امل أمل لذلك لا يمكن ولا يجوز لهؤلاء المفتين أيها الإخوة التائهين الضائعين المضيعين أن يصوروا الأمر على أنه مسألة شخصية مسألة فردية تخص البوعزيزي هو ليس مأساة شخصية إنها مأساة أمة مأساة شعب مطحون محروم أيها الإخوة مكمم الافواه مصادر الحريات متغوى الأموال معصوب العينين مشدود الأذنين شعب لا حق له أن يقول كلمة في شأنه ومصيره عجيب منهم من لا يجد شيئا يتبلغ به ومنهم من لا يعرف كيف يرصي ثرواته وأمواله لا يصدر أن يرصيها مسموح هذا به وبئر معطلة الماء الماء غير موجود وقصر مشهد وقصور فارعة ذاهبة في السماء هكذا تحل لعنة الله وغضب الله على الناس أقول لهذا المفتتاه وأمثاله بالله عليك أيها العبقري الفطحل أو جدني, أو جدني من كتاب الله أو من سنة الحي المصطفى آية أو حديثا يقول إن المنتحر ملعون ملعون تحل عليه اللعنة لا يوجد إن كنت تعلم كتاب والسنة لا يوجد أو جدي ذينا ان المنتحر ملعون لكن أنا سأخذ بك على غير دليل صحيح أن الذي يحضر ويشهد ويشاهد مظلمة المظلومين ثم لا ينتصر لهم تنزل عليه اللعنة من رب السماء حديث صحيح عن رسول الله أنت ما الملعونين. كف لسانك عن هذا الشهيد أنت ملعون أنت وأمثاله حين تسكت عن مظالم المظلومين وعذابات المعذبين وأنين المكروبين ومطحونية المطحونين ثم تأتي تتبرع بالحكم أنهم من أهل جهنم لأنهم منتحرون أنت ملعون هم ليسوا ملاعين ما في دي يقول أنهم ملاعين أه؟ وإنما أنت الملعون الساكت عن الظلم جوهر الدين يتحدثون عن الدين لا نريد مثل هذا الدين دين هؤلاء اعوان السلاطين وإذناب السلاطين واهليه السلاطين واعوان السلاطين لا نريد دينهم لان دينهم والله الذي بعث محمدا بالحق ليس هو دين محمد دين محمد هو هذا الدين لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط جوهر الدين العدل دعوه الى اخواني المسلمين الجماعات الاسلاميه على اختلافها بالله عليكم كفاكم رفعا لشعارات جنائية تطبيق الشريعة بمعنى الحدود كفوا عن هذه البلاء آخر شيء يمكن أن نفكر فيه الحدود آخر شيء وأول شيء ينبغي أن نفكر فيه الحريات والعدالة حريات الشعوب المقهورة المضيعة والعدالة المد... المدوسة أيها الأخوة المدوسة بكل حذاء وبكل نعم العدالة يا أخي جوهر الدين العدالة تريد أن تقيم حكما تريد أن تدعو إلى شرع تريد ان تكون وارثا للمرسلين سالكا دربهم متقيا خططهم ومنهاجهم اسمع الى قول الحق تبارك وتعالى ان الذين يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب اليم هل سمعتم من هم الذين يسيرون في دروب الانبياء من هم ورثة المرسلين انهم الداعون الى القسط انهم الامرون بالمعدله ان توضع الامور في انصبتها ايها الاخوه ان ياخذ كل احد حقه ولا يتجاوز على حقوق الاخرين هذا هو الدين هل هي الرسائل الالهيه هذا هو وارث النبي محمدا وعيسى وموسى وابراهيم وكل استلف الصالحين الانبياء المرسلين الذي يسير في طريق الأنبياء هو الذي يأمر بالقصة من الناس يوم أرى شيخا وفقيها ومفتيا يبرل الظلم والعار والشنار والذله والمعانة باسم الدين أعلم أنه كذاب وبريء من محمد ومحمد بريء منه هذا أحد الذين لديهم كما أقول دائما استعداد أن يبيعوا جبة محمد لتشبع بطونهم التي لا تشبع لا اشبعهم الله لتمتلئ أرصدهم التي لا تمتلئ لا ملأها الله أيها الإخوة هذه رسالتي هذه رساله الخطبة أيها الإخوة لكم ولمن بلغ احذروا هؤلاء ألف مرة واحذروا الحكام الظلمه مرة لكن هؤلاء ألف مرة لأنهم الأعوان الحقيقيون لأنهم الذين يعبدون الطرق لهؤلاء الظلمه أمثال هؤلاء سواء كانوا علماء دين أو مثقفين أيها الإخوة حتى علمانيين كذابين من هؤلاء المأجورين ايضا من وعاظ السلاطين بغض النظر عن نحلتهم ووذهبهم ودينهم إذن الآمرون بالقسط أيها الاخوه هم الذين فهموا جوهر الدين من أجل هذا أنزل الله الكتب من أجل هذا بعث الله المرسلين ليقوم الناس بالقسط ألا تبا لنا وألف تب وتبا أيها الاخوه إذا دعونا إلى الدين وفهمناه وفهمناه الناس على أنه طقوس وشعائر ولحيه وحجاب وصلوات وجماعات وخطب ومنابر بعيد عن حريات والعدالة أيها والله لن نتب التب ولن نتب الى يوم الدين ولن ننتظر الا الا الخسار أيها الاخوه والعار كما نحن الان والغون فيه قلت قبل سنوات في مصر حدث حدث مشابه تماما لكن لحكمه لا يعلمها الا الله لم تفض كاس الشعب المصري لعلها تفيض قريبا باذن الله عبد الحميد شتى رمضان ايها الاخوه احدهما ميت والاخر حي محمد البعزيزي حي ليس لأنه أكثر جراءة أيها الإخوة هو أعظم يأثن من المصري عبد الحميد شتا لا لكن يبدو أن منسوب الوعي في هذه اللحظة عند الشعب التونسي يعلو قليلا واضح هذا الوعي هذه قضية وعي انتبهوا قضية وعي وإحساس لا يحتمل المزيد من الظلم باطوا الأرض خير من ظاهرها انتهى هذا هو هذا القضية هذا المعادلة ببساطة. ببساطة عبد الحميد شتا خريج كل الاقتصاد والعلوم السياسية والأول على دفعته عليكم. عبد الحميد شيتا المصري رحمه الله تعالى عليه الشهيد الاخر ايضا المنتحر المنتحر الشهيد هذا المسكين اخطا خطا أن لا يغتفر ظن المسكين لانه مثقف انتليكتوال حرام متحلم المسكين ظن انه في بلد لا يزال فيه شيء من عقل بحيث يكافى النبوء ويكافى الذكاء والعبقريه انت نابغه والاول على الدفعه وشاطر لابد ان يكافى هذا اكيد عندك اولويه على الراسبين والسقط وسقط المتاع من البشر فذهب إلى الخارجية ومعه اوراقه شهاداته المشرفة معه شهاداته المشرفة الأول على الدفعة عبد الحميد شتا نظر إليه باحتقار كما صفعت الشرطية الراسبة في السلس الابتدائي بعزيزي هؤلاء صفعوا لكن صفعة معنوية لا تقل عن صفعة إياء الشرطية التونسية قال له أنت تتقدم لكي تلتحق بالسلك الدبلوماسي أنت غير لائق اجتماعيا مصطلح يستدعى من المعجم العفن البائد أيها الإخوة العبوديه والتمييز العنصري في داخل الشعب المسلم العربي الواحد منقوص الانسانيه شهاداتي لا تصلح علمي لا يصلح بقى مش قادر يفهم الرجل قالوا انت حته فلاح فلاح ابن فلاح ما تحلمش ان تلتحق بالسلك الدبلوماسي المصري برا مباشره على كبر النيل والقى نفسه في النيل وماذا غريقا ليس هذا وطنيه ليس هذا بلدي، ليس هؤلاء أهلي، ليسوا اهلي هكذا يكافئ الذكاء والنبوغ والعبقرية انتبه إياك أن تكون الأول لأنك ستكون الأخير أو المنتحر الأول انتبه يجب أن تكون أكرمكم الله مثل هؤلاء المنحنين بقدر ما تنحني أيها الإخوة، يمكن أن تحصل ما تريد لكن هناك من لا يؤمن بفلسفة الانحناء، يكتب المصلح الدين الكبير ماثل لوثر لا يمكن لأحد أن يمتطي ظهرك ما لم تكن منحني الظهر هذا ما درك الآن الشعب التونسي الانتحار والموت بالرصاص الحي على طريقة الفلسطين والإسرائيل الصيوني أشرف ألف مرة من أن نعيش الذل القاتم الأخبر أيها الإخوة لا نريد أن نواصل هذا الذل لا نريد كفى كفى طف الصاع فاضل إنياء أعوذ إل مفاتي العباكرة الجهابذ أيها الإخوة أقول لهم بالله عليكم من تظنون أنفسكم يثور حديث في الغرب والشرق عن نرجسية المثقف وعموما الأكاديميون والمثقفون وأهل الفكر والعلم والذكر لديهم نوع من الشعور الزائد بالذات ايه وأنا من هذه القبيلة لكن الحمد لله على الأقل أنا أدرك هذا ينبغي أن أعرف قدري من أنت؟ ماذا تظن نفسك يعني؟ أنك أنت عالم كبير ومؤلف وفيلسوف وأكاديمي وغير ذلك ما معنى هذا يعني؟ هذا كله ليس له قيمة ليس له وزن ما لم تصطف إلى جانب الجماهير إلى جانب شعبك إلى جنوب أمك وابيك وعمتك وخالتك وجارك وجدك واخوانك واصلك وفرعك والا فانت انسان تافه من التافهين الكثر في هذا العالم لا تسوي اي شيء لا تسوي شرو نقير وانت مستعد ان تبيع نفسك لكل نعل مليء ذهبا لكي يغدق عليك هذا النعل بعض الذهب وبعض الدنانير تبيع نفسك وتبيع كرامتك وعلماتك الفرغات سواء كان علمات دينيات ولا علمانيات علم فارغ كل هذا لا قيمة له هذا نرجسية المثقف يظن نفسه شيئا غير العباد ما شاء الله الفقيه أيها الإخوة وليس مثقفا انتبهوا الفقيه قد يكون عالما وقد يكون حافظا فقط يحفظه بعض الكتب والأحكام حتى إن كان عالما يستطيع استنباط استخراج الأحكام من ادلتها التفصيلية بالطرق المصطنعه التقليديه حتى هذا عالم نمطي عالم واحدي من ناحية معرفية عالم واحدي هذا لا يستطيع أن يرى العالم إلا من زاوية واحدة ضيقة صدقوني الزاوة الفقهية أضيق الزوايا أنا سأوضحها هذا برضه برضو إيرسالة أساسية في خطبة اليوم أريد لهؤلاء الفقهاء أو من يظنون أنفسهم فقهاء وقد كفر فقهاء الفضائيات وقبل أن إيه؟ أتكلم في نقطة هذه أيها الإخوة أعود إلى قضية الإنفليشن أو التضخم في الفتوى لماذا؟ ما دلالة هذا التضخم؟ لم يحدث في عصم العصور أن تضخمت الفتوى إيه؟ كما نرى اليوم يعني ابن حزم الإمام الجليل رحمة الله عليه الظاهري في كتاب أصحاب الفتية من الصحابة والتابعين إيه ومن بعدهم ذكر من بين ألوف الصحابة في الكتب التي بلغتنا تترجم لأصحاب رسول الله أيها الإخوة هناك ما يزيد عن ثمانية آلاف ترجمة وتقول هذه الكتب أن رسول توفي عن مئة وأربعة عشر ألف صحابي يا سيدي خليهم عشرة ألاف ليس مئة ألف عشرة آلاف. عدد كبير جدا كم كان عدد المفتين منهم الذين تصدرون للفتوى والقول في الدين والحكم على الناس والأفعال والأحداث والضواء والأشياء ابن حزم استقصاهم ذكرهم من عندي آخرهم واحدا واحدا حتى ذكر ما ليس له إلا فتية أو فتوى واحدة صحابي أفت مرة واحد جيبوه حطوا اسمه كم بلغ عددهم ألف ألفين مئة وستة صحابياً فقط اقتصاد في الفتوى لأن هم كانت عمل هذا الجيل نفسه جيل الصحابة رضو الله عليهم هم الذين فتحوا شرق الدنيا وغربها وشمالها وجنوبها هم هؤلاء ليس عندهم وقت الكلام لإصدار الأحكام على البشر والظواهر والأشياء وعالكون كله وعالدنيا وعال وعالآخرة كمان هذا في الجنة وهذا في النار ما عندهم وقت الكلام الفارغ هذا مئة وستة وأربعون صحابياً سبعة منهم فقط مكثلون عمر وعلي وعائشة وابن عمر وابن عباس وزيد وابن مسعود سبعة سبعة كانوا يكثرون الفتوى فقط وغير هؤلاء بعضهم متوسط وأكثرهم مقل جداً من الفتوى مقلون الفتوى. العلاقة أنا أقول لكم عكسية بين العمل والكلام من كثر كلامه قل عمله طبعاً من كثر كلامه في الدين دين دين دين دين 24 ساعة دين فضائيات 24 ساعه دين ومشايخ ما في عمل؟ أين العمل؟ أين العمل؟ أين الدنيا؟ أين وقت الدنيا؟ أين وقت التثمير والتعمير والإنجاز والإنتاج؟ والتوليد والتكثير والتثمير؟ أين؟ ما في وقت؟ كلام؟ هذا واحد إذن، أي الدلاله الاولى أمة قلة، وما في أمة قلة عملها مثل امتنا اليوم ما في عمل تقريبا، هذه الأمة مع ما في عمل؟ حتى من هؤلاء علماء الدين؟ إيه؟ أنه يشتغل بالعلم ويتكلم في العلم ويرتزق بالعلم رزقا حسنا جدا بعضه دخل مئات الالوف بعضه ملايين في السنة ملايين الدولارات بالكلام في الدين هل تحفظ كتاب الله لا ما ما مش ضروري أحفظه يا اخي موجود هو على الانترنت هل تحفظ الاحاديث هل تستطيع ان تسوقها بي اس مش باسريدها بالله لا بنصها بفصها لا لا لا هل قرات علم كذا وكذا لا بالشرط يا اخي انا مجرد داعية, داعيه انا مثقف اسلامي ما شاء الله عليك علامه انت كبير يا اخي وليه هذه الملايين طيب باسم ماذا تستحقها واستحققتها يا حبيبي تصبح نضحك على هؤلاء المغفلين تضحك عليهم تبيعهم الأوهام والأحلام وهناك من يلحن لك ويغني لك كارثة مفاتي الفضائيات والتلفزيونات صباح مساء أيها الإخوة الدلالة أيها الإخوة الأخرى هي ماذا نريد أن نعوض الدلالة تعوي جضية الفشل في الحياة بالنجاح الموهوم بالكلام في الدين هذا ليس نجاحا عمر يقول الكلام في الدين هو النجاح أبداً أبداً خدمة جوهر الدين خدمة مقاصد الدين وفي رأسه كما قلنا الحرية والعدالة هذا هو هذا خدمة الدين خدمة الجماهير مثل الكلام في الدين كثرت الفتاوى والخطب والتأليفات والمحاضرات والكاسيتات والسديات ليس هذا هو ليس ثالثاً وأخيراً حتى نطول ها طلب السلطة سلطه الفتوى سلطة أيها الأخوة تجد العاجز الفاشل ها ليس كل ما كذا لكن كثير منهم هكذا حقيقة لو أحب أنه جامل يضع رجل على رجل ويتكلم في العاملين وفي العاجزين من أمثال والفاشلين يحكم يصدر الأحكام هل تعلمون أن إصدار الحك الحكام قد يعتبر خطيئة؟ عند الله إصدار الأحكام قد يعتبر خطيئة وأي خطيئة مش لخطورة الفتوى أبداً أبداً لجوانب فيكولوجية وروحية ومعنوية إصدار الأحكام على الناس كما قال عيسى لا تدينوا لكي لا تدانوا والنبي يقول خرجه مالك في الإم لا تعامل الناس على أنهم أرباب عاملوهم على أنهم عبيد مثلكم نحن عبيد لسنا اربابا لماذا تصدر الأحكام على الناس اسخف شيء وأظلم شيء وأقتم شيء أيها الإخوة أن تصدر الأحكام على الناس من خلال أيها الإخوة ملاحظة الوضع الشخصي لذاتيتك المبجلة فأنت ما شاء الله رجل علم أو فقير أو مفتي رسمي أو غير رسمي جماهيري مرتاح شبعان ريان ممتلئ الجيب والكونتو بفلوس الناس بفلوس الجماهير الحمد لله ممتاز ولك الحرية أن تقول ما تشاء لأنك لا تقول شيئا مفيدا انتبهوا حتى الحكومات الظالمة تعطيك كل حرية لأنك لا تقول شيئا يفيد الشعوب ويزلزل الثقه بهؤلاء الظلماء لذلك يعطونك الفرصة ما شاء الله وتستخبر من بلد إلى بلد ومن عاصمة إلى عاصمة وانت نجم تلفزيوني افهم ونحب أن نفهم نحن وأن نفهم هذا هو الذي يحدث أيها الإخوة وتأتي تقول منتهى المراد من رب العباد ماذا تنكرون أنتم تسخطون على ماذا الأمور ممتازة جدا جدا جدا بلدنا ما شاء الله مطبق لشرع الله وعدالة الله تقريبا 99% الحمد لله بقي 1% مسؤولية الجماهير الملعونة هذه الحاكم بريء الحمد لله خلاص بريء الذمة فالجماهير الملعونة هذه عليها أن تستكمل 1% المنقوص من تطبيق دين الله في الأرض أكبر خطيئة وتعلمون مصير هؤلاء عند الله كيف علماء السوء أول من تصعر بهم نار جهنم عليك أن تلاحظ حين تتكلم حيث تفتي وتصدر الأحكام أن تلاحظ ذكبات المنكوبين كما قلت وعذابات المعذبين ومرارات الممرورين وكوارث المكروثين عليك أن تفتح العينين جيدا ويا ليت لك عشرة أعين لكي ترى أكثر ثم تتكلم هذه مسألة أو أعود لخضية الفقوة والفتوى أيها الإخوة وهي رسالة كما قلت رئيسة في خطبة اليوم أولا الفقه زاوية نظر واحدة يمكن أن ننظر الأشياء والأحداث والضوايا والأشخاص من خلاله زاوية واحدة وليست تعوض عن سائر الزوايا يجب على الفقيه أن يفهم هذا جيدا والله العظيم حتى يريحون من كثرة كلامهم وكثرة شخشقاتهم اللفظية الفقهية عليهم أن يفهموا هذا كيف أو انتبهوا الفقه أيضا ليس قادرا أكثر من غيره أو بطريقة أنجع من غيره على فهم الواقع وتفسيره وتحليله واحد يقول إيش الكلام هذا هذا حرب على الفقهاء يا سيدي مش حرب على الفقهاء نوع من تقييد أيها الإخوة غرور الفقهاء أم يتكلم باسم الفقه وليس فقهاء حقيقيا أصلا تقييد لحدودهم تقييد لغرورهم بعض الأذكاء اقترح بدل أن نتكلم أيها الإخوة عن عطاء النساء مزيد من الحريات قال معظم هذه الحريات المطلوبة إنما جار عليها الرجل بتوسع حرياته اذا لماذا ندعو إلى تقييد حريات الرجال هذا هو مرات ممكن ننظر المسائل من زوايا مختلفة جديدة وفيها طرافة وفيها جدة وتشكل حلا سأبرك مقولتي هذه التي يرفضها كل فقيه ابتداءا بعد أن يصنع ربما يقبلها إن كان عنده التواضع للحق أولا هل تظنون أن الفقيه إذا تعلق الأمر بالفهم والتحليل والتفسير يسد مسد عالم النفس وعالم الاجتماع ورجل الاقتصاد ورجل الدولة السياسي الاستراتيجي الاخرى لا يصبح طبعا مستحيل في مسائل لا يفهمها الا السياسي ولا يستطيع التكلم فيها حتى التكلمة واحدة أليس كذلك؟ الان السودان ضاع جنوبه منا واضح انه ضاع الاسف الشديد قبل اشهر كلمت احد الساسة السودانيين في محضر من اخواني قلت له بالله عليكم قل لي عن اي سياسة اسلامية تتحدثون ما هي السياسة التي مارستموها في السودان انا احب ان اكون واضحا مع نفسي ومع اخواني اصحاب العلاقه قال ماذا تريد يا شيخ ان تقول ولعله يحضر معنا الان هنا هذا السياسي قلت لو انا لا افهم يعني ايه سياسه اسلاميه انت حين تاتي لتقود شعبا ستضطر على الرغم منك أن تدخل البوتقه ان تدخل المعمل اما نشأ نجحت واما فشلت النجاح ليس برفع شعارات إسلام ماذا أريد من سياسة إسلامية؟ تأملت في الكتب التي تتحدث عن السياسة الإسلامية المعاصرة وهي لأذكياء هؤلاء المفكرين وجدت على الأقل 50% من الكتاب يتحدث في موضوعات غير ذات موضوع الآن هل يجب أن يكون هناك خليفة؟ وإذا كان يجب أن يكون هناك خليفة هل يتعدد الخليفة أو لا يتعدد؟ لا، لا يوجد خلافة، نحن نحدث عن سياسة الدول إحنا. خلافة وكلامي وبعدين وبعدين هذا الخليفة عدد أو توحد ما هي صفاته وإذ كان والفطان وأن يكون كذا وأن لا يكون وأن لا يكون إيش الكلام الفارغ ما فيه هذا زمان أي يوم كان يحكم الحاكم بأمره اليوم ما في مؤسسات ودول حكومات إيش الكلام هذا نصف الكتاب في مسائل غير ذات موضوع اليوم وبعدين بعد ذلك سياسة إسلامية اللي بعتدي علينا لا بد أي أن نعتدي عليه من حق أنو دفعنا نحتاج إلى نصوص لكي نخرج هذه الحقائق أما كل شعوب تعمل هذا كل الدول تفعل هذا ما هذا قلت له للأسف رفعتم شعار دولة إسلامية وتطبيق شريعة وكان شعارا في غير محله وفقدتم لأول مرة سنت 99 قرر الجنوبيون ما دام أي دولة إسلامية وتطبيق شريعة لا نريد أن نبقى تحت أي صمت هذه الدولة أليس أنا أرى في الطيب أردوغان طيب الله عمره وأوقاته والله العظيم هذا العملاق العملاق الحقيقي هذا أنجح سياسي مسلم الآن على وجه الأرض ما في سياسي مسلم أنجح من طيب أردوغان دون أن يتكلم قال الله وقال الرسول وقال الطبراني والطبري أبدا أيه. وقال ملا فلان وملا علان أبدا أبدا الرجل ما شاء الله آه. تنبيه تسابق الريح شيء غير طبيعي مستوى دخل لم يحصل من قبل معجز حقيقة معجز أيها الاخوه امال غير عادية تتحقق بكل سلاسة وسهولة سنة فسنه هذا أكبر خدمة للإسلام وأكبر خدمة للشعب المسلم التركي للشعب التركي عموماً مسلماً كانوا غير مسلم لماذا؟ ما معنى التنمية؟ ما معنى ارتفاع الدخل القومي؟ ما معنى ارتفاع دخل الفرد السنوي؟ معنى ذلك قلة الدعارة قلة العهارة قلة السرقة قلة الجريمة قلة الإحباط قلة اليأس الانتاج العمل الامل هذا معناه العدالة وهذا الذي يرده الله تبارك وتعالى ليقوم الناس بالقصة هذا هذا نجح شيء. إذن حق غايات الإسلام دون أن يتكلم كثيراً باسم الإسلام. مع أن مرجعيته قولاً واحداً بلا مثنه. الإسلام. الرجل يحفظ كتاب الله. خير رجل مدارس القرآنية. رجل كريم. كنت في تركيا قبل أسبوع. والله العظيم بكيت. وأنا أمشي. أيها الإخوة في البلد العظيم الذي فعلاً تشعر به بالنضد، بالحياء، بالتعمير، التفجير في كل مكان. الشعب وبراحة الناس الناس مرتاحة. تمشي براحة. تتكلم براحة. ما في ضغط. أبداً ما في توتر. شيء عجيب آه بكيت قلت هذا الزعيم الذي دافع عن شعبنا يوم خذله العرب الزعيم الوحيد الذي مرغى أنت إسرائيل في التراب أمام العالم وسمهم قتلة الأطفال قال لي بريز أنتم قتلت الأطفال والله العظيم لا مصلح له مع غزة ولا مع شعب غزة فحل هذا لأنه رجل شريف تشعر هناك رجولة هناك بطولة هناك زعامة حقيقية رجل زعيم زعيم حقا حق الزعامة هذا سياسي ناجح لكن ان ترفع شعار ولا تستطيع ان تدفع اعباءه ولا تدرى مخاطره وتفقد بلدك خطأ كبير جدا لا يغتفر ما هذا ما الذي يحدث فاقول للمسلمين بالله عليكم دعونا من هذه الاشياء وارفعوا شعارا اخر ينضوي ويسعد بالانضواء تحت رواقه العلماني والاشتراكي والشيوعي والمسيحي واليهود العربي كمان الى جانب المسلم العداله التداول السلمي على السلطه الديمقراطيه الرقابه على الأجزة كلها توسيع دائرة ميدان مؤسسات المجتمع المدني أيها الإخوة خمسين ألف هدف ارفعوا هذا ارفعوا هذا ستكسبون كل شيء واجعلوا مرجع لكم الإسلامية إن كانت تصلح مرجعية صامتة إن كنتم تفهمونها بطريقة صالحة صامتة لإعادة بناء الحياة فأرجع أقول هل تظنون أن الفقيه إخواني وأخواتي يجدي عن السياسي والاقتصادي والاجتماعي والمهندس المعماري والمدني والمحلل و... مستحيل لا يجدي هذه أشياء تحتاج أهلها لكي نفهمها إذن دور الفقه في الفهم في فهم ما يحدث ضئيل جدا جدا جدا إلى جانب دور السياسة والاقتصاد والاجتماع وعلم النفس أليس كذلك؟ من السهل جدا عن الفقه أن يصدر حكمه الآن ينتشر الشذوذ الجنسي في العالم العربي ينتشر زن المحالم والعياذ بالله بشكل مزعج جدا جدا لأول مرة في التاريخ المعاصر أيها الإخوة عشرات المؤتمرات في دول عربية كثر لا, لا أحب أن أسمي كثير أيها الإخوة عن ظاهرة ظاهرة لأن تفشت هي زنا المحارم يستطيع الفقيه الواحد النمط ان يقول هذا محرم من أفحش المحرمات جزاؤه كذا وكذا وكذا لكن هل يستطيع أن يفسر لنا لماذا استشرت هذه الظاهرة ما الأسباب ما العلل ما الدوافع سبيل العلاج الحقيقي غير المواعظ هذه التي لا تفيد ولا تجدي هنا يتقدم علم الاجتماع انتبهوا سلسولوج ويتقدم عن نفسه مرأيهما الاقتصادي الذي يعلم أن سرقت مليارات الأمة بحيث لا تجد ملايين الأمة بعد ذلك ما تسد به عورتها وخلتها ولا ما تحصن به فروجها هو السبب الحقيقي قلت مرة وبعبارة ما الآن هكذا وهي عبارة للأسف يستغرب منها المرة والله العظيم حقوق الحيوان الآن في العالم كل أوفر من حقوق الإنسان العربي صدقونه قلت لكم الهر والهرة والقرد والقردة ليس عندهم مشكلة جنسية كل حيوان يجد إيه ما يفرغ طاقته إلا الإنسان العربي محرم عليه أن يفرغ هذه الطاقة لا تستطيع أن تتزوج قبل الأربعين أن هذا انت استطاعت متوسط سن الزواج فماذا يفعل المسكين هذا الذي راهق من سن الثالثة عشرة إلى الأربعين ماذا يعمل يجن طبعا يركبهم الشيطان واحد ألف شيطان فيقع مرة على أمه ومرة على بنته ومرة على جاره وخلاص يجن إيه على الفخه هنا أن يتقدم ليفهم أسباب الظاهرة بدلا أن يدمغ ويحكم الشذاذ الملاعيد لعنه الله عليهم ان وقع يرعى رجل يلقى به من حالق ابو بكر حركهم فلان حركهم ايش الاستهبال هذا اذهب افهم يا حبيبي قبل ان تحكم عن الناس حكمك هذا جريمه افهم لماذا استشرت هذه الظواهر استعم باخوانك في علماء اجتماع النفس حتى يشرحوا لك ما السبب بعد ذلك سترى من هو احق بالوصم والدمغ هذا الفاحش المجرم ام السبب الاكبر الشيطان الاكبر الذي يقف وراء كل هذا العار لذلك أيها الإخوة أي ظاهرة أي أمر أي حدث يمكن أن ينظر إليه من زوايا كثيرة زاوية المنشأ والمبنى زاوية المعنى زاوية الغاية والهدف زاوية الباعث أيها الإخوة والدافع زاوية العلاقة وهي زاوية المقارنة علاقة الشيء بالأشياء الأخرى في سياق مختلف إيه الله حرم الخمر ورحم الخنزير والميتة وفي ظروف أخرى أحلها أباحها بقدر معين السياق يختلف السياق يختلف. يختلف كل شيء انتبهوا هكذا زاويه العلاقه الفكر كله مقارنه الفهم والذكاء والقدره على التسييق والمقارنه وضع الشيء في سياقات مختلفه ومن هذه الزوايا زاويه الحكم الفقهي بالصيغه التكليفيه حلال وحرام وواجب ومكروه ومندوب ومباح هذا هو لكن حتى الاصوليون حتى الاصوليون ايها الاخوه من ورائم الفقهاء أدركوا ان معجم اللغه التكليفيه غير كاف للتوصيف فبذكائهم فعلا العبقري المؤسس ابتدعوا معجما جديدا ايضا يكمل ولا يتناقض يكمل ولو قدر تفسيريه عاليه سماه ماذا معجم اللغه الوضعيه الاحكام الوضعيه الشيء مش لازم بس يكون حلال وحرام وواجب ومكروه لا ممكن ان يكون سببا في شيء اخر او شرطا له او مانعا منه او يكون صحيحا او باطلا فاسدا او يكون رخصه او يكون عزيمه وهذه كله اسمه الأحكام الوضعية وهكذا حتما وللزمان انداحت واتسعت دائره التوصيف قدام نوصف الأشياء بماذا بلغة أخرى غير لغة إيه التكليف طبعا أيها الإخوة لا يخفاكم ولا يخفى كنا أنه لما كانت الأسباب والشروط والموانع حتى صحة الشيء وبطلانه أوسع من أن تكون مجرد شرعية هناك أسباب كونية قدرية أسباب تتعلق بالطب والفيزياء تتعلق بالهندس تتعلق بالاقتصاد تتعلق بالسياسة والاستراتيجية وال geopolitics بخمسين ألف زاوية وزاوية للنظر أيها الإخوة والحكم إذن اللغة الوضعية لغة واسعة جدا جدا جدا تسمح لعشرات الصنوف والألوان من الثقافات غير الفقية أن تتدخل وأن توصف وأن تتكلم. مش بس الفقير انتبهوا لذلك يقول الفقير عليك أن تدرك دورك وحجمك وهو حجم محدود إلى حد ما وأن تحترم حدودك. يمكن بعد ذلك أن تقول قولا مفيدا في سياق فهم ما يقول إيه الآخرون من أهل الذكر والنظر والفهم والتقويم والحكم من ذوي الاختصاص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 والكاثرون لهم عذاب شديد وأشهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهدوا أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد اخواني واخواتي رأى الحسن البصري ذات يوم رجال الشرطة وقد القوا القبض على رجل سارق من عامه الناس لم يقل اسرقوه عفوا اقطعوه قطعه الله اللعين أبدا إنما قال سارق السر يقطع سارق العلانية وتكلم في المكان تماما تكلم بما ينبغي ان يتكلم به قال اي شريعه او اي تطبيق حدود الذين يسرقون الملايير يقطعون من يسرقون الملاليم العز بن عبد السلام لما قيل له حث الجماهير, حث الجماهير على ان تتبرع لكي نتفادى ونتصدى لغزو المغول المجرمين قال لا لن افعل على من سرق اموال الجماهير وجعلها جواهر ودرر في اعناق وايدي وارجل الغلمان والجوارى ان يعيد هذا ويجيش به الجيش وإن نقص بعد ذلك أمر الجماهير أن تساهم بالعون وهكذا هو الفقيه هذه الفقهة الحقيقية أيها الاخوه أن تنحاز إلى أمتك أن تنحاز إلى شعبك أيها الإخوة وأن تتكلم بصدقية بما يرضي الله ويرضي الضمائر الحية اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم اجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر اهدنا واهد بنا اللهم اكفنا ما اهمنا من أمر دنيانا وأمر أخرانا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وبال وتوفنا وانت راض عنا اللهم ابرم لهذه الامه المرحومه امه حبيبك محمد صلوات ربه وتسليمات عليه واله واصحابه امر رشد تعز فيه أوليائك وتذل فيه انوف اعدائك يعمل فيه بكتابك وبسنه نبيك وتامر فيه بالمعروف ويتناهى فيه عن المنكر يشبع فيه الجوعى ويروى فيه الظما ويامن فيه الخائفون ويصل فيه المنقطعون ويعود فيه المهاجرون المخرجون من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله اللهم آمين عباد الله إن الله يمر بالعدل والإحسان وإيثاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي عظكم لعلكم تذكرون وأخكم الصلاة